ألف لا أمرى. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك إن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لابيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آل يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبْوَيك مِنْ قَبْلٍ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبْوَيك مِنْ قَبْلٍ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 وارسلهم معنا غدا لِمَ ذهبوا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا يجعلوه يَجْعَلُوهُ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غيابة وأوحينا إليه لتنبئنهم جُبَّ هذا إِلَيْهِ وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين لكم انفسكم امرا فصدر والله المستعان على ما تصفون لادنوا قال يا بشر هذا غلام واسروه بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه واشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثوى عسى أن أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 والفى يا سيدها لدالب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا ان إلا, الا ان يسجن او عذاب ليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان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 كيدكن عظيم يوسف آرط عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتدت لهن متكآ واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش الله وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملكون ذلكم الذين تمنن فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولا لم يفعل ما امره ليستن لن قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف أني كيدهن أصب إليهن, أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له رب وقصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ثم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 ذلك باللهِ منه شيء، ذلك من فضل اللهِ علينا و الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أَرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خير أم الله بسم الله الواحد القهار وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فأنساه الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبَاب قَر سبع نجاف وسبع سنبلات خط واخر يابسات يا ايها الملوثوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا اضعاف احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين قال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع العجال سبع سنبلات خطر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا, إلا قليلا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 جاء الرسول قال ارجع الى ربك قال ارجع الى ربك فاساله ما حال نسوه اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن اذ فعن نفسه قلنا حاش لله قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق انا واتهوا عن نفسه وإن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله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 الارض إني حفيظ عليم وكذلك مكنني يوسف في الأرض يتبوء منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع. أجر المحسنين نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير ولا أجر الآخرة خير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 لا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتياني جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم, لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهله هم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمر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 أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تقتوني موثق من الله لتأتينني به, به إلا أي يحاط بكم لَمَّا آتَوْا مُؤْفِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَا مَا نَقُولُ وَكِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وكم لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث امرهم ابا ما كان يغني ما كان يغني عنهم من الله من إلا حاجة في نفس عقوب قضاها كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم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 جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيم ثم استخرجها من وعاء أخيم كذلك كدنا يوسف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 فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شرق مكانا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 قال كبيرهم ألم تعلموا, ألم تعلموا أن اباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى ياذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبكم فقولوا يا أبانا فقولوا يا أبانا إن بنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كن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 طعينا وبيضت عيناها من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفوت تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا او تكون من الها وحسني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا منه بل يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله هم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببطاعة مسجال فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله صدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذآتم إذآتم تاهلون قالوا أينك لا يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من قاو وليلا انه من يتق ويصبر فإن الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد اثرك الله علي بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال فلولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما صير قال الم اقل لكم اني الم من الله قال الم اقل لكم اني الم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابا نستغفر لنا لَكُم رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوى إليه أبوي فَلَمَّا دخلوا على يوسف آوى إليه أبوي يدخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخضوا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي هذا تأويل لقد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد, من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات أحبني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر بمؤمنين وما تسألهم عليه من اجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها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 إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم, جاءهم نصرنا من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين